وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَذَرُوا الْغَلَبَ وَالْغَيْرَ مِنَ الْأَمْرِ لَوْ نُعِيبِ السَّمَاءَ قَنِيلا فَمَا سَمَا يَشْتَرُو لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازوا فلا تحسبننه بمفازة من العذاب وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ان في خلق السماوات والارض اختلاف لا في الليل وانها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 قوت هذا باطل ربنا ما خلق هذا باطلا صبح كفنا قينا عذابا نار ربنا انك من تدخلنا ادْخُ الزَّيْتُ وَمَا ذِي الظَّالِمِينَ إِعْفُور رَبَّنَا إِنَّ نحن سميع المنادية رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ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 ஆ <sum>